هل كنت إلا بشرا رسولا بين الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة شدة عناد الكفار وتعنتهم وكثرة اقتراحاتهم لأجل التعنت لا لطلب الحق فذكر أنهم قالوا له صلى الله عليه وسلم إنهم لن يؤمنوا له أي لن يصدقوه حتى يفجر لهم من الأرض ينبوعا وهو يفعول من نبع أي ماء غزير ومنه قوله تعالى فسلكه ينابيع في الأرض أو تكون له جنة أي بستان من نخيل وعنب فيفجر خلالها أي وسطها أنهارا من الماء أو يسقط السماء عليهم كسفا أي قطعا كما زعم أي في قوله تعالى إن نشا نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء الآية أو يأتيهم بالله والملائكة قبيلا أي معاينة قاله قتادة وابن جريج كقوله لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا وقال بعض العلماء قبيلا أي كفيلا من تقبله بكذا إذا كفله به والقبيل والكفيل والزعيم بمعنى واحد وقال الزمخشري قبيلا بما تقول شاهدا بصحته وكون القبيل في هذه الآية بمعنى الكفيل مروي عن ابن عباس والضحاك وقال مقاتل قبيلا شهيدا وقال مجاهد هو جمع قبيلة أي تأتي بأصناف الملائكة وعلى هذا القول فهو حال من الملائكة أو يكون له بيت من زخرف أي من ذهب ومنه قوله في الزخرف ولولا ان يكون الناس امه واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة إلى قوله وزخرفا أي ذهبا أو يرقى في السماء أي يصعد فيه وإنهم لن يؤمنوا لرقيه أي من أجل صعوده حتى ينزل عليهم كتابا يقرؤونه وهذا التعنت والعناد العظيم الذي ذكره جل وعلا عن الكفار هنا بينه في مواضع أخرى وبين أنهم لو فعل الله ما اقترحه ما آمنوا لأن من سبق عليه الشقاء لا يؤمن كقوله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقوله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا ان يشاء الله وقوله ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون وقوله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم والآيات بمثل هذا كثيرة وقوله في هذه الآية كتابا نقرأه أي كتابا من الله إلى كل رجل منا ويوضح هذا قوله تعالى في المدثر بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشره كما يشير إليه قوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الآية وقوله في هذه الآية الكريمة قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول أي تنزيها لربي جل وعلا عن كل ما لا يليق به ويدخل فيه تنزيهه عن العجز عن فعل ما اقترحتم فهو قادر على كل شيء لا يعجزه شيء وأنا بشر أتبع ما يوحيه إلي ربي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 يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه الآية وكقوله تعالى عن جميع الرسل قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده إلى غير ذلك من الآيات وقرأ تفجر الأولى عاصم وحمزة والكسائي بفتح التاء وإسكان الفاء وضم الجيم والباقون بضم التاء وفتح الفاء وتشديد الجيم مكسورة واتفق الجميع على هذا في الثانية وقرأ نافع وابن عامر وعاصم كسف بفتح السين والباقون بإسكانها وقرأ أبو عمق تنزل بإسكان النون وتخفيف الزاي والباقون بفتح النون وشد الزاي قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسولة هذا المانع المذكور هنا عادي لأنه جرت عادة جميع الأمم باستغرابهم بعث الله رسلا من البشر كقوله قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا الآية وقوله أنؤمن لبشرين مثلنا الآية وقوله أبشرا منا واحدا نتبعه انا إذا لفي ضلال وسعر وقوله ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا الآية وقوله ولئن اطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون إلى غير ذلك من الآيات والدليل على أن المانع في هذه الآية عادي أنه تعالى صرح بمانع آخر غير هذا في سورة الكهف وهو قوله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا فهذا المانع المذكور في الكهف مانع حقيقي لأن من أراد الله به سنة الأولين من الإهلاك أو أن يأتيه العذاب قبلا فإرادته به ذلك مانعة من خلاف المراد لاستحالة أن يقع خلاف مراده جل وعلا بخلاف المانع في آية بني إسرائيل هذه فهو مانع عادي يصح تخلفه وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب بهذا أيها المستمع الكريم تكون نهاية لقائنا هذه الليلة وآمل أن نلتقي ليلة غد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته